رجل يقول دخلت المسجد فرأيت الإمام يقرأ في الركعة الأولى وأردت أن أدركها فرفعت صوتي وقلت إن الله مع الصابرين فأطال الإمام قراءته حتى أدركته فما حكم الدين في صلاتي وفي صلاة الإمام؟ لا مانع من إطالة الإمام في الركعة الأولى حتى يدركه من يريدون الاقتداء به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 فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها رواه مسلم وغيره والله أعلم